بسم الله الرحمن الرحيم موقع الراسقون في العلم يقدم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها لنفسنا لعلهم يتفكرون الحمد لله الذي خلق آدم من تين وأسجد له ملائكته المقربين الصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وبعد أيها المباركون نستانف معكم دروسنا في هذا المسجد المبارك ولقاء اليوم يحمل عنوان الملائكة والملائكة قبل أن نذكر ما جاء في القرآن عنهم نبين أن الله جل وعلا خلقهم من نور قال عليه الصلاة والسلام خلقت الملائكة من نور وقد جاء ذكرهم في القرآن كثيرا ومثل الحديث عن الملائكة لا يحسن معه أن نتبع الطريقة التي كنا نتبعها سلفا من أننا نختار آيات لكننا نتكلم عن دلالات نستشهد عليها بالآيات الأولى منها أن الملائكة الكرام عليهم السلام ذو رفعة عظيمة ومنزلة جليلة عند الله قال الله تعالى بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون فهم عليهم السلام في درجة عالية عند الله تبارك وتعالى ويكفيهم قربا أنهم سكنة أو خزنة السماوات الأمر الثاني أن الله جل وعلا جعل لكل طائفة أو فرد منهم أمرا خاصا به قال ربنا عنهم وما منا إلا له مقام معلوم لا يتجاوزه ولا ينقص, ولا ينقص عنه من هذه المقامات ما فصله الله جل وعلا في كتابه إلا أننا قبل أن نأتي للتفصيل نتكلم أولا عن علاقة هؤلاء الملائكة بآدم ثم قبل ذلك نتحدث عن هيئتهم الخلقية حياتهم الخلقية دل القرآن على أنها عظيمة قال الله الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسولا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء وقال الله تبارك وتعالى ولقد رآه بالأفق المبين أي أن النبي صلى الله عليه وسلم رآما رآ جبرايل عليه السلام وقد جاء في الخبر الصحيح أنه قال رأيت له ستمائة جناح قد سد ما بين المشرق والمغرب وهو أينما ذهب أي جبريل فهو خلق من مخلوقات الله وقد قال عليه الصلاة والسلام مررت ليلة أعرج بي وجبرايل كالحلس البالي من خشية الله كما أتاهم الله جل وعلا هذه الصفات في أن خلقهم عظيم جعل الله جل وعلا قلوبهم منكسرة له قال عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن تأت والله ما من موضع أربعة أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى والأصل أن السماوات هي موطنهم قال ربنا عن أهل الكفر فإن استكبروا فالذين عند ربك والمقصود بالذين عند ربك من الملائكة إذا وصلنا إلى هذا فالذين عند ربك نبدأ بالأعلى وفق ما دل عليه القرآن بالأعلى مكان الله أعلم أيهم أقرب اليه فأعلاهم طائفتان حملة العرش ومن حول العرش فأعلاهم طائفتان حملة العرش ومنهم حول العرش فأما حملة العرش فالعرش أصلا سرير ذو قوائم تحمله الملائكة لأن العرش في اللغة هو السرير ذو قوائم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا, فإذا بموسى آخذ بقوائم العرش لما ذكر النفخ تحمله الملائكة لأن ربنا قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وهؤلاء حملة العرش كنا في المقام الأعلى وهناك ما يقال له حسب أقوال أهل التفسير بالكروبيين والكروبيون الذين كتب الله لهم أن يكونوا حول, حول العرش يطوفون قال الله تعالى عنهما أي عن الطائفتين في سورة غافر الذين يحملون العرش هذه كم طائفة؟ طائفة ومن حوله هذه الطائفة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ومر معنا كثيرا أن الله قدم هنا التسبيح لأنهم وهم يحملون العرش ويطوفون حوله يسبحون بحمد ربهم حتى إذا رآهم الرأي علم أنهم وإن كانوا يحملون العرش إلا أنهم هم ومن يطوف والعرش فقراء الى الله والله جل وعلا رهين عنهم وعن العرش وعن من يطوف حول العرش وعن كل خلقه اجمعين بلا بلا فكل احد على كرسي ملك او في قعر بحر مفتقر الى الله والله جل وعلا مستغن عن كل أحد من حملة العرش إلى ما يدب في البحر عن كل موجود فهذه الطائفتان من أعلى الملائكة مقاما عليهم السلام قال ربنا عنهم يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا وقال آيات أخر كثيرة يذكروا فيها جل وعلا علو منزلتهم عنده تبارك اسمه وجل ثناه هؤلاء حملت, حملت العرش ومنهم عليه السلام من أوكل الله جل وعلا إليهم وهذا ما يتعلق ابن آدم كتابة أعمال العباد قال الله جل وعلا وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وقد مر معنا أن أي أحد يلفظ برفض فإنما يمليه على الملكين والملكان يرفعانه إلى من؟ إلى الله نسأل الله أن يرزقنا الحياء منه فكم رفع لنا مما لا نقبل أن لا نرضى أن يرفع إلى الله لكن نسأل الله الذي ستر أن يغفر إن ربي غفور رحيم نعود للذكر الملائكة الكرام فأما الذي على اليمين فيكتب الحسنات وأما الذي على الشمال فيكتب السيئات وكلاهما يصدق الآخر ويشهد له وهم أو هما من الشهداء يوم القيامة قال ربنا وجيء بالنبيين والشهداء على بعض أقوال أهل التفسير من الملائكة أهل العلم يقولون إن رؤساء الملائكة أربعة جبريل وإسرافيل وميكال وملك الموت فأما جبريل فقد أوكل الله جل وعلا إليه حياة القلوب فهو الذي ينزل بالوحي قال الله جل وعلا وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقال ربنا إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وهذا كل في وصف, من في وصف جبريل عليه السلام وهذا الملك المبارك عليه السلام هو ولي نبينا عليه الصلاة والسلام من الملائكة وكان نبينا يحبه حتى قال له ما منعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا فأنزل الله وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا وهو عليه السلام أي جبريل كان إذا اشتكى نبينا صلى الله عليه وسلم مرضاً رقية فيقول بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك والله يشفيك إلى آخر رقية وإذا أشكل على النبي صلى الله عليه وسلم مسألة علمية سأله قالوا يا رسول الله أي الأماكن أحب إلى الله؟ قال المساجد قالوا يا رسول الله أي الأماكن أبغض إلى الله؟ قال حتى أسأل جبريل فسأله فأخبره أن أضغض الأماكن إلى الله الأسواق وهو كذلك لما أسري به صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى سدرة المنتهى كان مع نبينا صلى الله عليه وسلم قال شوقي والآي تترى والخوارق جمة جبريل رواح بها غداو وهو كذلك عليه السلام لما كذب كذبت قريش رسولنا صبيحه الاسراء والمعراج وقالوا لو صف لنا بيت المقدس جل بيت المقدس لرسول الله عليه السلام وهو ينظر اليه فاخذ يصفه ويذكر لهم وصفه وقد جلاه له جبريل وكان مع المؤمنين يوم بدر وفي غيرها لكنه في بدر اوكد واظهر والنقل فيه لا يقبلوا الاختلاف. ولهذا قال حسان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجبريل أمين الله فينا وروح القدس ليس له كفاء وقال كعب بن مالك وبيوم بدر حين تمح وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد صلى الله عليه وسلم فهذا بعض ما يمكن أن يقال عن جبريل عليه السلام أما ميكال فقد أوكر الله جل وعلا إليه أن ينزل بالقتل ولهذا قالت اليهود لرسول الله عليه الصلاة والسلام من وليك من الملائكة؟ قال ولي جبريل قالها قالوا هذا الذي ينزل بالحرب والقتال لو كان وليك من الملائكة ميكال لاتبعناك فأنزل الله جل وعلا قوله قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وأهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وسيأتي شيء من التفصيل في خبر ميكال وجبرائيل سويا وأما ملك الموت فلم يأتي نقل صحيح في اسمه لكن كثيرا من أهل العلم من, التفسير من أهل التفسير وأظنه منقول عن الإسرائيليات عن كعب الأحبار وعن مسلمة أهل الكتاب أن اسمه عزرائي وأيا كان اسمه عليه السلام فهو ملك عظيم أوكل الله جل وعلا إليه قبض الأرواح كما يوجد ملك غير معين ينفخ الروح يأتي, يأتي ملك الموت يقبضها وظاهر القرآن أن له أعوان والذي يجعلنا أن نقول أن له أعوان أن الله أفرده وجمعه أفرده جل وعلا في سورة السجدة قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعونه وجمعه مع أعوانه في قوله جل وعلا بصورة الأنعام هم توفته, توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا لو الحكم وهو أسرع الحاسبين فقول الله جل وعلا توفته رسلنا يدل على أنه ليس شخصا واحدا قال بعض أهل العلم ملك الموت يقبض الروح ثم لا يلبث أن يعطيها أعوانه والعلم عند الله ومما يذكر في هذا أن إدريس عليه السلام قال مرة لملك كان يلاطفه وقد كان يرفع لإدريس ما يرفع لأهل الأرض كلهم من عمل صالح في زمنه قال يحب أن أرى ملك الموت قالوا إن الملك أخذه إلى السماء فإذا بملك الموت هابط إلى الأرض فالتقيا على هذه الرواية هي ليس لا سند صحيح لكن العقل يقبلها لما يأتي التقيا في السماء الرابعة فقال ملك الموت فقال الملك الذي مع إدريس لملك الموت هذا إدريس هذا نبي الله إدريس يعرفه به فقال ملك الموت سبحان الله أمرت أن أقبض روح إدريس في السماء الرابعة فقلت أين إدريس وأين السماء الرابعة فلما هبط إلى السماء الرابعة لقيا إدريس وقبض روحا هذا الخبر يعبده أمرا أولا قول الله جل وعلا عن إدريس واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا ويؤيد ما جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أراد أن يقبض عبدا في أرض جعل له حاجة إليها جعل له حاجة إليها خاتمة الملائكة الأربعة إسرافيل عليه السلام وإسرافيل هو ملك أوكر الله جل وعلا إليه النفخ في الصورة قال عليه الصلاة والسلام وصاحب القرن قد أحن الجبهة وأصغل أذن السمع متى ينتظر متى يؤمر بالنفخ فينفخ فأوكر الله جل وعلا إليه أن ينفخ في الصورة أولا وثانيا والذي يظهر والعلم عند الله كما دل ظاهر القرآن على أنه هو أي إسرافيل من يتقدم الخلق إلى أرض المحشر من يتقدم الخلق إلى أرض المحشر قال ربنا يومئذ أي يوم الحشر يتبعون الداعية أي إسرافيل لا عوج له يسيرون على خطاه وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا, إلا أهنسا هؤلاء رؤساء الملائكة الأرباء عليهم السلام وفي اللقاء القادم إن شاء الله نستانف الحديث عن هؤلاء الملائكة الكرام جميعا صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين لو انزلنا على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال